العدد ثلاثة بتاء قل العشرة في عد ما أحده مذكرة في الضد جرد والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الاكثر ومئة والالف للفرد اضف ومئة بالجمع نزرا قد ردف وأحد ذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التأنيف إحدى عشرة وشين فيها عن تميم كسرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا مقدما وأول عشرة اثنتي وعشرا إثني إذا أثات شاءوا ذكرا وليال لغير الرفع وارفع بالالف والفتح في جزئي سواهما ما ألف وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسويا هما وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرفوا وصغ من اثنين فما فوق الى عشرة كفاعل من فعلا، واختمه في بالتا ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء وإن ترد بعض الذي منه بني، تضف إليه مثل بعض بيني، وان ترد جعل الاقل مثلما فوقف حكم جاعل له حكما وان اردت مثل ثاني مركبا فجئ بتركيبين او فاعلا بحالتيه اضفيه الى مركب بما تنوي فيه وشاع لاستغناب حادي عشرا ونحوه وقبل عشرين ذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد